وصحبه أجمعين نرحب بفضيلة الشيخ أبي محمد المقدسي ونقدم إن شاء الله الآن شيخنا الحبيب أبي محمد المقدسي لنسمع منه وقبل أن نقدم شيخنا فيعلم الله شيخنا أبو محمد أننا نحبك في الله والأخوة جميعا يحبونك في الله وحينما دخلت إلينا قبل يومين يعني وعدتنا خيرا يعني فرح الأخوة كثيرا وها هو يعني شيخنا قد أوفى بوعده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ولا أريد أن أطيل على الشيخ فنترك له اللاقض إن شاء الله ونرجو من جميع الأخوة عدم الكتابة على الآم حتى لا يكون هناك تشتيت لفضيلة الشيخ تفضل شيخنا أبو محمد لك اللاقض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تحمد نعمته إلا بنعمته ولا تنال كرامته إلا بكرمه معز من نصر دينه ومذل من خذل توحيده والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله ومن رويبر قال الرجل التافه ينطق في أمر العام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مدعني إلى الدخول اليوم إلى غرفتكم المباركة هو التنويه بطائفة ممن صدق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهم من المتصدرين في وسائل الإعلام وأعني بذلك على وجه الخصوص برنامج صناعة الموت الذي يبث كل جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يضويبضهم الرجل هو الرجل التافه الذي يتصدر وينطق في أمر العامة وهؤلاء في برنامجهم هذا يتصدروا فيها الرجال التافهون والمخنثون التافهون والمرأة التافهة يتصدرون على الكلام في أخطر المسائل التي تهم أمر المسلمين ودين المسلمين وجهاد المسلمين وهم لا يملكون أدنى أدوات التعامل مع الشر ولا يملكون أقل مفاتح الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل منهم والله من لم يشم رائحة الدين ولا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف أدنى وأقل أحكام الإسلام وما ذلك يتصدرون لأخطر الأمور ويتصدرون لمسائل عظيمة جدا ربما يتورع للتصدر للكلام فيها جهابية العلماء والذي دعاني لهذا الكلام أنه قد بلغني أن قناة العربية ستقوم غدا لجمع بث حلقة من برنامج صناعة الموت كانت قد سجلت قبل أسابيع وأجل بثها حتى هذا الوقت يتكلم فيه في هذه الحلقة بعض الصحفيين حول تراجعات المزعومة والمتخيلة عندهم وحول الخلاف المزعوم ما سموه بتيار المقدسي وتيار الزرقاوي فأنا أردت من, هذه من هذا المرور على غرفتكم المباركة أن أحيط إخواني الأفاضل بأني أبرأ إلى الله من كل ما تنسبه إليه هذه القناة أو غيرها من افتراءات وكل أحد يعلم أني ممنوع من مقابلة وسائل الإعلام ولو ولو لم أكن ممنوعا فلا يشرفني والله المشاركة في أمثال هذا البرنامج المشوث للمجاهدين وأطمئنكم إخواني أن ما يحلمون به ويتمنونه من التراجعات المزعومة ومحظو نسج من خيالهم وأحلام بعض المحللين السخفاء وما ذكروه من شقاق مع من سموهم بورثة الزلقاوي كلام سخيف عار عن الصحة فالبيان الذي استندوا عليه في هذه الدعوة كان براءة من مجموعة صغيرة من الغلاء لا تمت إلى الزرقاوي بصره والله والله وكل أحد يعلم عندنا هنا في الزرقاء خصوصا أن هؤلاء لم يسجنوا يوما واحدا مع الزرقاوي ولا حملوا دعوته ولا صاحبوه في ساحة من ساحات الجهاد إنما هم مجموعة من الغلاء يكفرون الناس بالأموم ويكفرون أمة المساجد العامية بالأوقاف وذلك فهم لا يصلون جمعة ولا جماعة في مساجد المسلمين إلى غير ذلك من باطلهم الذي تبرأنا منه في البيان المعروف والمنشور في منبر التوحيد والجهاد أما بالنسبة للتراجعات المزعومة والمتخيلة عند هؤلاء فكل أحد يعرف حتى أعدائي بفضل الله عز وجل أنني ولله الحمد ثابت على عقيدتي ودعوتي لم أبدل ولم أغير ولا نقيل ولا نستقيل عن هذه الدعوة المباركة وعن هذا التوحيد العظيم الذي رفع الله عز وجل به ذكرنا وهو رأس مارنا إن تخلينا عنه ضللنا وزللنا وتخلى الله عنا ولذلك لن نقيل ولن نستقيل ولو فصلوا هذا الرأس عن الجسد ولو كلبني ذلك أن أمضي ما تبقى من حياتي في زناز الطواغيت لن نخون الله ولن نخون رسوله ولن نخون ديننا ودعوتنا وجهادنا وجهاد إخواننا لن, نبيعه لن نبيع هذا الجهاد الغالي لأرض من الدنيا القليل ونقول كما كنا نقول دوما ونسمع الناس كلهم نقول ثبات ولو كره الطغاء ونقول شموخ في زمن الانكسار الله الله في توحيدنا الله الله في جهادنا وجهاد إخواننا ونقول الله مولانا ولا مولى لهم وأختم بالتذكير بمقالة أبي بكر بن عياش التي كثيرا ما نرددها وتعلمناها من شيخنا شيخ الإسلام التيمية والتي قال فيها ما من متمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ناصر جهاد التوحيد إلا وله نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك ومن شانئ بهذه الدعوة وما من معاد للتوحيد إلا وله نصيب من قوله تعالى إن شامئك هو الأفتر وأختم بقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فإذا كان مكرهم لتجوى منه الجبال وإذا كنا لا نقدر نحن الضعفاء على أن نصد مكرهم وأن نقوم لتفنيد باطل إعلامهم العريض والواسع هذه الفضائيات فالذي يقف في وجه هؤلاء المحاربين دين الله هو الله يمكرون ويمكروا الله لم يقل الله يمكرون وتمكرون ولكن قال يمكرون ويمكروا الله وكفى بالله وكيلا هو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير.